<تصفيق> أطمان كتو إثنان وستون إثنان وستون إج طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد طنوني يتعلم droz judáker je te ellem jedroz az iskolások sokat tanulnak eljdroz jövelkir úutelemízu kethíran elüdrozjuddéérr eltelemíz keszíran nem keveset tanulnak le innehum يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا يكثر يسأل يسأل شو صار مكردزي اون هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مراراً؟ نعم، نعم كيرداز أنا شوكسور. لا، لا أسأله مراراً. لا، لا أسأله مراراً. ضارصوني. يجيب. يجيب. ضارصيون كير. أجب من فضلك. أجب من فضلك. على صروق. أنا أجيب. أنا أجيب. يشتغل. يشتغل. إبن دوغزك. هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا إجـن إبن نعم، هو يشتغل حاليا. نعم، هو يشتغل حاليا. ين يأتي يأتي ينك بنك هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ إكان ميجارت يوينك نعم سنأتي حالا. Naam Senet Ti Halen. Lokni. Berlin ben lokik. Hell taskun fi Berlin. Hell taskon fi Berlin. Igen Berlinben ben lakum. Naam Anna Askonofie Berlin. أنا أسكن في برلين.